التسجيل الحادي والثمانون. استمع إلى التراكيب ثم أعدها. ألف لا عقوبة على فعله. ب كره لكم. ت اتباع الجنائز ففيه أجر على تركه